حتى ان بلغ مطلع الشمس وجد من دونهما قوما لا يكادون حتى اكون بلغ بين لديك وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا اكون لديك اكون لما بلغ مغرب الشمس الذي تغرب الشمس فيه بين اكون شيطان وبلغ لديك مشرق الشمس الذي تشرق فيه لديك بين لديك شيطان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 والقتل والسلب هل نجعل لك خرجا نجعل لك من اموالنا ومن متاعنا نعطيك إياه لتجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا عظيما فإذا ذو القرنين هذا الرجل المؤمن يتعفف عن امواله أنتم قوم ضعفاء تستعينون بي في حاجة تكفون بها الاذى عن انفسكم وانا قد اتاني الله مالا وسلاحا وجندا ينبغي ان اسخرها في نصرة الضعيف ومساعده الفقير ونجدة المظلوم قال بعزه المؤمن ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم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 ثم اقبل ذو القرنين بحديد عظيم وجعل يطرح قطع الحديد ما بين الجبلين ثم قال اتوني افرغ عليه قطرا اتوهب النحاس المذاب وجعل يفرغ على هذا الحديد حتى اصبح سدا عظيما بين جبلين هو قطع من حديد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 فجعل تسعه اجزاء ملائكه وجزءا بقيه الخلق ثم جزى الله تعالى الملائكه الى عشرة اجزاء فجعل تسعه اجزاء المسبحين بحمده المعظمين لقدسه وجعل جزءا واحدا لرسالاته ثم جزى الله تعالى الخلق بقيه الخلق جزاه الله تعالى الى عشرة اجزاء فجعل تسعة أجزاء من الجن وجزء واحد من الإنس ثم جزى الله تعالى جزء الإنس إلى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء من يأجوج ومأجوج وجزء واحد فقط من بقية الناس عددهم عظيم وخطرهم كبير اين سدهم اين موضعهم اين مكانهم ما صفاتهم ما اشكالهم اقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان الناس يزعمون ان الارض قد أن الحرب قد وضعت اوزارها لا حرب بعد اليوم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 وهم من كل حدب ينسلون واقتربَ الوَعْدُ الحق اقتربَت القيامة فإذا هي شاخصةٌ أبصارُ الذين كفروا يا ويلَنا قد كنا في غفلةٍ من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم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 وهم ايضا من ذريه ادم عليه السلام كيف تكون نهايتهم هل لهم علاقه بعيسى عليه السلام ما خبرهم مع المهدي المنتظر ما هو حالهم في قتال اهل السماء وكيف يفتنون بذلك وهل يتوقف قتالهم على اهل الارض فقط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 فما استطاعوا ان يظهروه ما استطاعوا ان يظهروا من فوق السد وما استطاعوا له نقبا فلما راى ذو القرنين ان يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا ان يظهروا فوق السد لا ولا ان ينقبوه فرح بهذه الخدمه التي اداها للناس الضعفاء قال هذا هذا السد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 وجعل عليه الصلاه والسلام يعدها وقال انها لن تقوم يعني الساعه حتى تروا قبلها عشر ايات وذكر الايات العظمى منها ياجوج وماجوج يخرج المهدي ينزل يخرج الدجال ينزل عيسى ابن مريم ثم يقتل الدجال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 يقول اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم لا قوه لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور الى الجبل فيسوق عيسى عليه السلام من معه من المؤمنين الى الجبال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 راس لياكل منه جوع شديد وحاجه شديده وخوف وقد اجتمع ياجوج وماجوج حولهم فيضع ياجوج وماجوج بعضهم يضع سهمه في قوسه ثم يرمي السماء ويرميها بحربته فيسقط عليه السهم والحربة وهو مضرج بالدماء فتنه فيقولون قد غلبنا أهل الأرض وها نحن نغلب أهل السماء ثم يطول الحصار على عيسى عليه السلام وأصحابه فيلجئون إلى الله تعالى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 قد ملأها زهمهم ونتنهم بشر موته قد ملاوا الارض نتنا فيلجا عيسى عليه السلام الى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا عظاما كامثال البخت كاعناقها فيحملون هذه الاجساد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 حجمه، وإن اللقحة من البقر لتكفي الفئام من الناس وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس يطرح الله البركة في طعام الناس وليس هناك قتال بعد ياجوج ومأجوج لكن العبادة باقية يقول عليه الصلاة والسلام